بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل للأرض بهذا والجدال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل الباسا وجعلنا النهار ماشا وبنينا فَوْقَكُمْ سبعا شدادا وَجَعَلْنَا سراجا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْرِ كَانَ مِيقَاتًا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أفوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا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 إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا, فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا نَضِرًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ كَرِيمًا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه قطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفى